يَوْومَ تَرجفُ الْ الأررضُ وَالجبالَال وَكَانَة الجِبالَالُ كَتيبًا مهلَ إِا أرسَلَّ إلَكُمْ رَسول شَاهدَنا لَْكُم كَم أرسَلل إ فِرعونَ رَسُول كَمَا أرسَلَّ إ فِرعوونَ رَسول فَأَصَافِ الرعون الرسُول فخَذْنَهُ أأَخذَو وَبِيلَ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً